المعنى أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق يقال له ذلك أي هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما قدمت يداك أي قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي وأن الله ليس بظلام للعبيد فلا يظلم أحدا مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله وأن الله ليس بظلام للعبيد في محل خفض عطفا على ما المجرورة بالباء والمعنى هذا العذاب الذي نذيقك حصل لك بسببين وهما ما قدمته يداك من عمل السوء من الكفر والمعاصي وعدالة من جازاك ذلك الجزاء الوفاق وعدم ظلمه وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة المبالغة في قوله ليس بظلام فاغنى ذلك عن إعادته هنا وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة الأول هو ما ذكرنا آنفا أن أوضحنا الجواب عنه سابقا وهو أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة لم يقتضي نفي أصل الفعل فلو قلت ليس زيد بظلام للناس فمعناه المعروف أنه غير مبالغ في الظلم ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم منه وقد قدمنا إيضاح هذا والسؤال الثاني أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله بما قدمت يداك وكفره الذي هو أعظم ذنوبه ليس من فعل اليد وإنما هو من فعل القلب واللسان وإن كان بعض انواع البطش باليد يدل على الكفر فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد وزناه لم يفعله بيده بل بفرجه ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد والجواب عن هذا ظاهر وهو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليد نظرا إلى أنها الجارحة التي يزاول بها أكثر الأعمال فغلبت على غيرها ولا إشكال في ذلك والسؤال الثالث هو أي قال ما وجه إشارة البعد في قوله ذلك بما قدمت يداك مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر والجواب عن هذا أن من أساليب اللغة العربية وضع إشارة البعد موضع إشارة القرب وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على قوله تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب الآية أي هذا الكتاب ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمي فانت خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالكا أقول له والرمح يأطر متنه تامل خفافا إنني أنا ذلك يعني أنا هذا وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكافر يقال له يوم القيامة ذلك بما قدمت يداك الآية لا يخفى أنه توبيخ وتقريع وإهانة له وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة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 افسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ضمير الفاعل في قوله يدعو من دون الله ما لا يضره راجع إلى الكافر المشاري إليه في قوله وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أي يدعو ذلك الكافر المذكور من دون الله ما لا يضره إن ترك عبادته وكفر به وما لا ينفعه إن عبده وزعم أنه يشفع له وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان لا تضر من كفر بها ولا تنفع من عبدها بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إذ المعنى أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون ولكنهم عبدوهم تقليدا لآبائهم والآيات بمثل ذلك كثيرة أيها المستمع الكريم بقيت لحديثنا بقية نستكملها في لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته